بسم الله الرحمن الرحيم صاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِنْ يَكُنْ لَفَقَلْتُ أَنَا مِنَ اللَّدُنْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تُسَائِلُكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آمُرُكُمْ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 أنا الله العزيز الحكيم، وأنقى صلاة، فلما رآها تهزك أنها جان، ولا مذبّرات، ولا مذبّر، ولم يعثد. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بزل حسنا بعد سور فإني غفور رحيم وَآتِخٍ لِيَذْكَن فِي جَيْفِهِ تَفْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَرَمَ مَجَاءَ أَسْمَ آيَاتِنَا مُبْصِرَتَهُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُدِيدٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَلَأِ وَعَمُوا تَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مِنَ الطَّيْرِ وَرُوحِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْحَظُّ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُلُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُذْعَنُونَ حتى إذا أتوا على واج النمل قالت مملة يا أيها النمل قالت مملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان لا يخطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا تضرى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتكفض الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغاربين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأسيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحقت بما لم تحق به وجئتك من سبئ بنبئ يقين <تضحي> <إن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ورها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل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 يرى لي حسابا كبيرا ان له ان سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قال يا ايها الملؤ اسول في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر في فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أهلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلِيمٌ قَالَ أَتُمِدُونَ لِبِمَانٍ قَالَ أَتُمِدُونَ لِبِمَالٍ ثَمَانٍ أَتَنِي الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتم تفرون يُرْجَعَ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوبِ اللَّهِ ذَلِلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدِلَّتُهُمْ وَهُمْ صَابِرُونَ قال يا أين هل ملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريكم من الجن أم آتيت به قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أآتيك به قبل أن يرتد إليك طبق فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإن إنما يشفر لنبه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أل تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وقدها ما كانت تعبد من الله إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ كانت من قوم كافرين قيل فَلَمَّا رَأَى خَسَبَتْهُ لُجَّةٌ وَكَشَفَ السَّمَاءَ سَيَقِيها قَالَ إِنَّهُ صَبٌّ لَّا رَجْعَ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْسَلِمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِيهِ مُخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ لِلَّيْلَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُواْ قَيِّمْ لَنَا بِالْمَدِينَةِ فَرُبَّمَا عِندَكَ قَال قَائِلٌ تُمْنِ دَاللهَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْسُدُونَ وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ سَعَةً رَضِيٌّ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ قالوا كقسموا بالله لنجزيهم وأهلهم ثم لنقولن للوالي ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون ونكرن أسرار ونكشفن أسرار وهم لا يشعرون لا غوب كان شان عاقب مسرهم ان ما دم نضناهم وقونهم اجمعين فتبلولتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لایه لمن يعلمون وَالَّذَيْنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَشْهَدُونَ وَلَوْلَا إِذْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَسَأْتُمْ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّكُمْ لَتَسَأَوْنَ بِجِدَالِ شَهْوَةٍ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نرق من قضيتكم إنهم أناس يتطهرون تَأْتِينَهُ وَأَبَاهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا هَٰذَا مِنَ الْغَادِرِينَ وَأَنْتَ لَا عَلَيْنَا نَصْرًا فَسَاءَ نَصْرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ ٱلسَّلَامُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ اصْطَفَىٰ أه الله خير أم ما نشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتناه فأنبتنا به حجائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنَّ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَتْنَا لَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاتِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاتِيَ وَجَعَلْنَا لَهَا الْبَحْرَينَ حَجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَسْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِلَٰهُكُمْ مَا عَلَىٰكُم مِّن جُنُودٍ وَلَا بَأْسٍ ۗ قَدْ زَيَّنَ لَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يغتن الذياها بشرا ديل يا رحمته الالهه مما الله تعالى الله عنه لا يشركون ام من يزدا الفلقه ما يعيده ومن يُنزِلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلَٰهُهُمُ اللَّهُ ۚ قُلْ هَا تَذْكِرُونَ بِرَحْمَتِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ لا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يَبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْقَائِمَةُ مِنْ أَصْلِهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ هَٰذَا هُمْ مِنْهَا عَابِدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَٰذَا مَا كُنَّا نَدْعُو ما لمخرجون لقد وعى لنا هذا نحن واننا من قدر إن هذا إن هذا إلا أصغير الأولين قل فيرو في الأرض ترثوك إذا كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيط مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رب فنكن بعض الذي تستعدلون وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو حَظٍّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَسْرَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُ وَمَا مِنْ غَاضِبٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقف على بني إسرائيل أسرى الذي هم فيه يختلفون وإن إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوسك على الله إنك على الحق المبين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 وَيَوْمَ نَفْجِرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَاجِرَةٍ فَجَّارًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُذْعِنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرٌ كَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ولم تحيطوا بها علما أن ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينقطون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارا غفرا ألم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 وَتَرَى الْجِبَالَ تَأْتِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُضُّ مَرَّةً حَابِطَةً صَلَّى اللَّهُ الَّذِي أَسْقَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَحْلُونَ مِنْ جَهَنَّمَ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فصبت وجوههم في فَكُبَّ سُجُوجُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تَكُونُ إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَضَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْتِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَنِ الْمُنْدِرِينَ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَاطِهِمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ